ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر وَقَالَ وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم رسولي وعذرتهم وأقرضتم الله قرضا حسنا للكافرين عنكم سيئاتكم ولتدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ نِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّثُونَ الْكَلِمَ عَمَّ و وضعه ونسوا حظا مما ذكروه و لا تزال تقبل على خائنة منهم إلا قليل من منهم فاعف عنهم